بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا بين يدي الله ورسوله واشتقوا الله, واشتقوا الله وإن الله سليم عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترغوا فوق فوض النبي ولا تجعروا له بالقوم تجهر بعضكم لبعض أن تحبق أعمالكم وأنكم أعمال لا تشعرون إن الذين يغضون أسواسهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للشقوى الذين ينادونك من وراء خات ش لا يخ ولو أنهُ فبوحاسخوج كان خرا لظم كان خير النوب والله غخ الريا يايا أن يح بين من إ ج أنك تاصقم بذين فش نو فتغورون تصيبوا قوما بجهالة فتصلحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو نطيعكم في كثير من الأمر لو نطيعكم في كثير من الأمر لعنفتم ولكن الله حذب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولا ومن راشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغشت أحداغما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغيه فَأَكَلُوا الَّذِي كَانَ مَرِيضًا حَتَّى فَسَدَ فِي أَهْلِهِ حَمِلَ اللَّهُ فَإِنْ فَأَسْلَحَ بَيْنَ الْوَمَادِ الْعَدْلِ وَأَصْلَحُوا إِنَّ اللَّهَ لَا انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله وستسلمون ان تكونوا رحماء يا ايها الذين امنوا من لا يصرخ قومه عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا, تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بإعسل اسم القسوة بعد الإيمان ومن لم يكن يا أمنا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظلم إن بعض الظلم إثمه ولا تكسسوا ولا يرسم بابكم طوى أي حز أحدكم أن يأكل نحن أخي جميسا تكرسوا واشتقوا الله إن الله ثواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأمزا وجعلناكم شعوبا وخبائل لتعرفوا إنا ان شاء الله ثم زلغ يا اخاكم ان الله عليم خبير قَالَتِ الْأَعْرَابُ أمنا ولكن ولما يدخل مَنْ نَعْبُدُ فَقُولُوا نَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ فِي لَبْسٍ فَمَن يَرْضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يَرْضَ اللَّهُ فَقَدْ فَازَ الْعَظِيمُ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَرْسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ثُمَّ لم يرتابوا بْأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَقُلْ إِنَّنِي أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هَمَزَاتِ في وَأَعُوذُ بِهِ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَلَا يُجَادِلُونِ وَلَا يُنَادُونِ وَلَا يُسَبُّونِ وَلَا قل لا تمنوا علي إسلام صنع بل الله يمن عليكم أن حدأكم للإمارات إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما